صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجب أن 117. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 118. أجعل الآلهة إلها واحدا 119. إن هذا لشيء عجاب 110. وانطلق الملأ منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء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 117. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفزعون ذو الأوتاد 118. وثمود وقوم نوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب 119. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ين صيحة واحدة ما لها بفواق، وقالوا ربنا عد لنا قطنا قبل يوم الحساب.